فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستافرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا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 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه